ولدنا يوم الخميس حكتب كتابي وابقى علي يا ولد بلدنا يوم الخميس حكتب كتابي وابقى علي الدنيا عامه وحب الهامه في البيت ونيس Jønnes fløsene yurbel kveen Arbeider kveen Jønnes fløsene yurbel kveen Arbeider kveen Arbeider kveen Inne høvende og hvide sælende Inne høvende og hvide sælende حكتب كتابي على الحلوة جوبة وابيت علي من غير قطوبة حكتب كتابي على الحلوة جوبة وابيت علي من غير قطوبة وابوها قال لي ليه السؤال وانت ببلد نازنت الرجال انا اشتريتك لما لقيتك كسبوا عثرة وحيمش في بيتك وما دم عايزها وحتبقى جزهة الغالي لاجلك يبقى رخيص اكتب عليها يوم القميص الدعوة عامة وحتبقى لامة الدعوة عامة وحدة بها لامة لي في البتوانيس يا يولد بلدنا يولد بلدنا عملها ليلة ولا كل ليلة وحتبقى قصة بين كل عيلة عملها ولا كل ليلة رح تبقى قصة بين كل عيلة وحاجب عوالي ومغني ليها والزفة تبقى فرجة يميها وحنوش سكر وريح معطر ده انا عندي بالدنيا واكثر وحايم وليمه قال يا قيمه ويومي هحرص وهيس ده انا يوم هنايا يوم الخميس دعوة عامة، وحدي الدعوه عمه واحده بالام الدعوه عمه واحده بالام وهيتقال لي في البيت ودي يا يا ولد بلدنا ولد بلدنا يوم الخميس اكتب يا ولد بلدنا يوم الخميس الدعوة عامة وحدي بقى لامة وحيبقى لي في البت وليسيا يا أولاد بلدنا